أبي عشرين، وحلف المشتري بأنه مشتري بعشرين، وإن اشترى بخمسة عشر تحالف ثم إن البائع قال الآن حلفنا وهو حلف، لكن أنا أفرض أن الخمسة صدقة خذها بخمسة عشر. ما يقول المشتري لا خلاص ما دمنا حلفنا السلع لك. يلزم لأنه أعطي ما اراد ينزم بالبيع كأن البائع قال مثلا أفرض أنني تصدقت بالخمسة, عشر بالخمسة فأنا أبيع بخمسة عشر مع الأيمان التي حلفناها فيقال للمشتري لزمتك السلعة حينئذ خذها بخمسة عشر مثل ما ادعيتها وإن لم يرضيا فلكل واحد منهم الفسخ وإن لم يرضيا فلكل واحد منهم الفسخ اذا لم يرضيا على كل واحد منهم يمين يقول ان نقول الامر الان اليكم من شاء منكم ان يمضي البيع على حسب قول صاحبه فلكم الخيار اذا لم تشاء ذلك فلكل واحد منكم الفسخ يقول خلاص ما حصل بيع فيرد السلعة صاحبها ويأخذ المشتري الثمن. نعم. ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح. وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم. فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. ويحتمل أن الفسخ للحاكم. يعني الفسخ مرده للقاضي الذي نظر القضية ليس مرده للخصمين مرده للقاضي يفسخ إذا شاء وراء الفسخ مناسب يفسخ لأن المسألة فيها خلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف قال مثل المرأة إذا زوجها وليان يعني متساويان إذا زوج الأب ابنته لرجل وزوج الأخ أخته هذه لرجل آخر فهل العقدان صحيحان؟ لا الولي الأصلي الأول المقدم هو الأب لكن اذا زوجها وليان متساويان اخوه عشقه اخوه لاب واحد زوج اخته لفلان والاخر زوج اخته هذا لفلان اخر كل واحد ما دري عن الاخر او تشاجرا وكل واحد زوج ما لم يبالي بالاخر والولايه ما فيها فرق بين الكبير والصغير، الولاية في النكاح لا فرق بين الصغير والكبير ما دام أنه بالغ يعني مكلف، هذا ابن ستة عشر سنة والآخر ابن ستين سنة كلاهما على حد سواء ما يقال الكبير أولا أو هو الولي والصغير لا ما دام حصل التكليف. أما إذا كان غير مكلف دون الخمسة عشر فلا قيمة لتزويجه فمثل هذه إذا زوجها وليان يفسخها الحاكم لأن كل واحد ما يستطيع أن يفسخ نكاح أخته ممن زوجها اخوه لذا زوجها لعمر ما يستطيع أن يفسخ زواجها من زيد. واللي زوجها من زيد ما يستطيع أن يفسخ زواجها من عمر وإنما الذي يفسخ الزواج الحاكم نعم. والأول المذهب والأول المذهب يعني أنه ما يحتاج حتى لو تحالف عند غير القاضي ما يحتاج أن يرفع الأمر إلى القاضي وأن كل واحد منهما حتى عند القاضي مثلا. أن الواحد منهم يفسخ البيع مدام حصل اليمين يقول خلاصنا عدلنا عن البيع هذا نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع قال عليه الصلاة والسلام أو يترادان البيع فجعل رد البيع لمن؟ للقاضي؟ لا ولا للحاكم؟ لا جعله لهما قال يتردان البيع حتى لو كان عند باب الدكان مثلا تحالف الغي البيع نعم. فجعله إليهما وفي سياقه ان ابن مسعود رواه للاشعث بن قيس وقد اختلفا في ثمن مبيع فقال الاشعث فاني ارى أن أرد المبيع ان ارد البيع ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه لأن ابن مسعود رضي الله عنه روى هذا الحديث للأشعث في قضية عين قضية صارت بينه وبين آخر فلما سمع حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأشعث أنا أرد البيع يعني أفسخ البيع نعم ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة اشبه رد المعيب ولأن الفسخ فسخ العيب فسخ البيع هذا لرد ظلامه لأن المشتري يقول أنا مظلوم في الخمسة هذه ما أدفعها والبايع يقول أنا مظلوم في الخمسة هذه ما أتنازل عنها وطالب بها كل واحد يدعي أن عليه ظلامة وفسخ البيع هذا لرد الظلامة فهما أحق به من القاضي هما يعني كل واحد منهم من حقه أن يفسخ ولا يحتاج أن ينتظر الحكم من القاضي بالفسخ إذا حلف لكل واحد منهما أن يفسخ البيع إلا إذا أمضاه صاحبه على ما يدعيه صاحبه فلا بأس فإنه يمضي ولأنه فسخ ولأنه فسخ الاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب يعني هذا مثله مثل رد المعيب المعيب ما يحتاج إلى قاضي مثلا إذا اعترف البائع بالعيب ما يحتاج إلى قاضي لأنه يحتاج إلى قاضي إذا أنكر البائع العيب وأثبت المشتري العيب أقول اذهب إلى القاضي يسمع منكما لكن قال البائع مثلا أنا بعت عليك هذه السلعة بخمسين قال المشتري صحيح أنا اشتريت هذه السلعة بخمسين على أنها سليمة من العيوب والآن فيها كذا وانت تعترف فيها الآن كذا قال نعم صحيح هذا فيها أقول إذن لما لم تخبرني به يا أخي قبل البيع؟ تقول فيه السلعه هكذا ما دام انك جهلت هذا العيب فانا ارد السلعه السلعه سلعتك فيلزم البائع ان يقبلها ولا يحتاج الى حكم حاكم لان رد المعيب لرفع الظلامه مثل فسخ البيع عند الاختلاف في الثمن والله اعلم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 يقول السائل احرمت من الميقات ولبست قبل الحلق فماذا علي يقول السائل احرمت من الميقات وعدت ثم اعتمرت ولبست ملابسي العاديه قبل الحلق فماذا علي نقول ليس عليك شيء تعذر بهذا بالجهل والا الاصل انك ما تلبس الملابس حتى تكمل النسك وإكمال النسك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير هذا إكمال النسك ما أكملت النسك مثلا الأصل أنك تكون ملابس الإحرام مثلا ذكرت أنك ما أكملت النسك وعد ما لبست نقول استعد ملابس الإحرام ثم احلق تقول ما استعدت ملابس الاحرام لما ذكرت اني لم احلق حلقت وانا علي ملابسي العاديه نقول ليس عليك شيء يقول السائل اديت فريضه الحج في العام الماضي ولم اطوف طواف الافاضه يقول ادى فريضه الحج العام الماضي ولم يطف طواف الافاضه ماذا عليه نقول ما تم حجه الى الان لان طواف الافاضه ركن من اركان الحج يقول هل يمكن ان اكلف به شخصا يطوف عني في المملكه نقول لا ما يصح لانك اديت الحج بنفسك فما يصح التوكيل في الطواف بل لازم ان ياتي هذا ويطوف طواف الافاضه هذا اذا كان ترك طواف الافاضه لانه فرق بين طواف الافاضه وبين طواف الوداع طواف الوداع يجبره دم شاد تذبح في مكة لفقراء الحرم ويكفي وأما طواف الافاضه فهو ركن من الأركان ما يسقط بحال لأن أفعال الحج منها ما هي أركان ومنها ما هو من الواجبات ومنها ما هو من المستحبات فالركن لا يسقط بحال لابد من الاتيان به فإن كان مما يفوت فيقال فاته الحج ويتحلل بعمرة وإن كان مما لا يفوت فيقال يعود ويأتي بهذا الركن الباقي فالاركان في الحج أربعة النية نية الدخول في النسك ليست الإحرام يعني لبس الملابس ملابس الإحرام لا الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك الثاني الوقوف بعرفة الثالث الطواف طواف الإفاضة الرابع الشعي هذه أربعة إن لم ينوي الحج هذا ما دخل في النسك اصلا نوى وأحرم ودخل لكن فاته الوقوف بعرفة ما وصل إلى عرفه إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد فاته الوقوف بعرفة لأنه لو وصل عرفه قبل طلوع الفجر ولو بلحظة أدرك الحج لكن ما وصل عرفها مثلا الا والناس في صلاة الفجر يعني بعد ما طلع الفجر نقول فاته الحج كيف يعمل هو محرم بالحج نقول يطوف ويسعى ويقصر من راسه يتحلل بعمره لانه فاته الحج الحج عرفه مثلا ترك طواف الافاضه او ترك السعي نقول يأتي به وطواف الافاضه وقته موسع والسعي وقته موسع والحمد لله يقول السائل ما هو الحدث الاكبر والحدث الاصغر وهل يبطل الوضوء الحدث الاكبر ما اوجب الغسل مثل الجماع والإنزال وإن لم يكن جماع إنزال المني وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس هذه تسمى حدث أكبر يوجب الغسل والحدث الأصغر ما اوجب الوضوء الحدث الأصغر ما اوجب الوضوء وهو مثل النوم ومثل الريح ومثل البول والغائط وأكل لحم الجزور هذه التي توجب الوضوء فإذا كان المرء عليه غسل موجب للاغتسال فإن الوضوء يدخل ضمنه ويكفي الغسل واما اذا كان الغسل للتبرد فلا يكفي عن الوضوء يجهل بعض الناس يظن ان اي غسل يدخل تبعه الوضوء مثلا يصير في حر او عرق او غبار او نحو ذلك يقول اغتسل ويكفين عن الوضوء نقول لا هذا الاغتسال للتبرد او للنظافة ما يكفيك عن الوضوء وانما الذي يكفيك عن الوضوء هو الغسل الواجب من جماع او غسل المرأة عن الحيض او النفاس او غسل عن انزال يكفيك واما اذا كان الغسل مستحبا فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله اذا كان الغسل مستحب كغسل يوم الجمعة مثلا او الغسل لدخول مكة أو الغسل مثلا للطواف أو لعبادة من العبادات في الحج كالاقتسال مثلا للوقوف بعرفة الاقتسال مثلا لرمي الجمار ونحو ذلك هذه أغسال مستحبة مثلا محل خلاف بين العلماء هل تكفي عن الوضوء أو لا تكفي يقول السائل زوجتي حامل ومرضت وأعطيث لها الدواء وسقط الجنين فهل علي شيء في ذلك الجواب لا ليس عليك شيء لانك ما قصدت اسقاط الجنين قصد اسقاط الجنين ما يجوز وحرام على الأم وعلى الأب أن يسقطاه إلا لظروف خاصة واما اذا كان الاسقاط نتيجه شيء ما قصده احدهما الزوج اعطى زوجته دواء مثلا يريد ان تتعالج بهذا الدواء فاسقطت ما عليه شيء في هذه الحال يقول السائل حلف شخص على شيء مخصوص عدة أيمان في يوم واحد فكيف الكفارة؟ الأيمان أنواع فيه نوع تدخله الكفارة ونوع لا تدخله الكفارة إذا حلف على مال امرئ مسلم هذا ما تنفع فيه الكفارة إن كان كاذب فالويل له وإن كان صادق فلا يضيرها اليمين ثم إن كان كاذب وندم ما نقول كفر عن يمينك نقول رد الحق على صاحبه وتوب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها مع رد الحق إلى صاحبه لكن إذا كان بدون رد الحق على صاحبه ما تنفع التوبة يعني يحلف عند القاضي بنفي شيء ما ثم إذا خرج من باب المحكمة قال استغفر الله واتوب إليه والتوبة تجب ما كان قبل قل لا هذا في حق مسلم حق إنسان سواء مسلم أو كافر حتى لو كان كافر فالحقوق ما تسقط بالتوبة وإنما الذي يسقط بالتوبة حق الله جل وعلا إذا تاب منه العبد وندم فالله جل وعلا يتوب عليه لكن إذا كان حق مسلم فلا بد من رده حلف يمين مثلا انه ليس ما عنده لفلان كذا بينما الواقع عنده ثم ندم او بدأ يقلق في الليل ما ينام او اصيب بشيء فندم وتأسف كيف يتخلص نقول رد الحق على صاحبه واستغفر الله وتب اليه والله يتوب عليك أما إذا حلف يمين مكفره مثلا قال والله لا يدخل دار زيد ثم جاء شخص آخر وقال يا رجل زيد عنده مناسبة ويسر أن تدخل ادخل دار زيد وتناسى ما حلفت من أجله وسامح اخاك إذا كان أخطأ عليك وكذا حلف يمين ثانية والله لا يدخل دار زيد ثم عيد عليه مره اخرى وثالثه ورابعه وخامسه وكل مره يحلف ما يدخل دار زيت ثم بعد اليمين العاشره تاسف وقال استغفر الله واتوب اليه انا اكثرت الايمان ومن المصلحه اني ادخل دار زيت هل اكفر عن يمين واحده ام اكفر عن كل يمين على حده نقول لا ما دامت في موضوع واحد فكفر يمينا واحده هي كلها تعتبر يمين واحده ما دام حلفت عند هذا وعند هذا وعند هذا بانك لا تدخل دار زيد والان ندمت على هذا ستدخل تريد الدخول نقول كفر يمين واحده وتكفيك سواء كانت في يوم واحد او في ايام متواليه فالمرء إذا حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فالأفضل أن يتحلل اليمين يكفر عنها ولا يلج في يمينه ويستمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه أناس يطلبون منه أن يحملهم يعطيهم ما يحملهم عليه فحلف عليه الصلاة والسلام أن يحملهم ثم إنهم ردوا عليه مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة فحملهم صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم وحلف لا يحملكم ثم كررتم عليه وأرهقتموه فحملكم تأثمون بهذا لأنكم جعلتم النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ثم يفعل ما حلف ألا يفعله فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرين فقالوا يا رسول الله الأمر كذا وكذا نخشى أننا كن أحرجناك وحلفت ونسيت اليمين التي حلفت أمس أو قبل أمس فالله عليه الصلاة والسلام ما نسي ذلك وإنما أراد أن يرجع عن يمينه ويكفر فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها اللهم صل على محمد فمثلا الأم احيانا تحلف ألا تدخل دار ولدها الأم تحلف ألا تأكل من طعام ابنتها مثلا الأب يحلف على أمر من الأمور ما يركب في سيارة ولده مثلا ثم يتأسف ويندم وهو محتاج إلى ما حلف ألا يفعله فنقول له كفر عن يمينك وفعل ما حلفت ألا تفعله أو حلف أن يفعل ثم ندم ويحب أن لا يفعل هذا الشيء حلف أن يضرب ولده مثلا ثم ندم لأن الولد ما ظهر منه خطأ يستحق الضرب فندم على اليمين هذه نقول كفر عن يمينك ولا تضرب ولدك هذه اليمين التي تدخلها الكفارة وهي اليمين على الشيء المستقبل يحلف ان لا يفعل كذا او يحلف ان يفعل كذا ثم يتراجع نقول التراجع خير حلف مثلا نتيجة مخاصمة وكذا ان لا يكلم زيد او ان لا يدخل دار عمر او ان لا يفعل كذا وكذا نقول كفر عن يمينك وافعل ما حلفت ألا تفعلها فالكفارة خير بقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يقول السائل اعتمرت في رمضان وأريد الحج وأريد التمتع عمرتك في رمضان لا تكون بها متمتعة فإن أردت التمتع فتحرم من أحد المواقيت مثلا وتتحلل من عمرتك ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي وبهذا تكون متمتع فإن كنت من حاضر المسجد الحرام فليس عليك هدي وإن كنت من الآفاق من جاي من بعيد فعليك هدي التمتع يقول هل يجوز إطاء الزكاة للأم أو الإخوان والأخوات الجواب أما بالنسبة للأم فلا يجوز لأن الأم يجب الانفاق عليها من حر مالك إذا كانت في حاجة وأما الإخوان والأخوات فإن كنت ترثهم فلا تعطيهم من زكاة مالك وإن كنت لا ترثهم لهم أولاد يحجبونك من الميراث أو الأب موجود يحجبك من ميراثهم فيجوز ان تعطيهم من زكاة مالك من عليه اقساط سيارة وجمعية تعاونية هل يجب علي الحج اذا كان يستطيع الانفاق على نفسه بالحج ولا يؤثر على الدين الذي عليه يسجد الدين في اقصاده فنعم هل يجوز اداء عمره من التنعيم اقول الافضل لك ان تكسر الطواف بالبيت ولا تخرج للاتيان بعمره اخرى من التنعيم لان من دخل بمكه بعمره فلا يحسن ان يكرر وانما, وإنما يطوف بالبيت يقول إذا بعت سيارة في الحراج وفيها عيب لم يتبين للمشتري العيب قال لما تبين له قال ما أقبل السيارة وصلت القضية إلى القاضي ثم أصلح أحد المحسنين إلى أن يدفع المشتري سبمائة ريال ويأخذ البائع السيارة فاصطلح على ذلك فيما بعد يعني الشيء الذي يحصل فيه الصلح بالتراضي بين الطرفين لا باس اما اذا كان البائع اخفى العيب عن المشتري ثم ظهر البيع فلا يجوز له ان ياخذ منه ريالا واحده اما اذا كان هذا البيع العيب خفي على البائع والمشتري ولا يدري ولا يدرى متى حصل مثلا فالصلح على شيء ما بالتراضي بينهما فلا باس اما اذا كان يعلم عنه واخفى ثم أصلح أحد المصلحين ودفع المشتري مبلغ من المال لأجل أن البائع يأخذ السيارة ويرد القيمة فيحرم على البائع أن يأخذ من المشتري شيئا المحصر الذي اشترط لنفسه فمحلي حيث حبستني فمنع من الدخول لمكه ماذا عليه عليه ان يتحلل ولا شيء عليه ما دام انه الشرط فليس عليه شيء ما حكم حج من لم يتمكن من الوقوف بعرفه الا بعد طلوع الشمس يوم العيد هذا فاته الحج والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد